الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الجين إياك نعبد وإياك نستعين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 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزم قم الليل إلا قليلا يصفه أو ينقص منه قليلا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 لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا تَتَّخِذُهُ وَكِيلاً وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَانُ وَكَانَتِ الْجِبَانُ كَثِيبًا مَهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفوتم يوما يجعل الولدان فكيف تتقون إن يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء فَإِلَٰهِ رَبِّهِ سَبِيلَا إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَالثُّلُثَ وَقَائِلًا وَقَائِمَتٌ والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضا واخرون يضربون واخرون يضربون في الارض يبتغون من سخط الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرا ما تيسر منهم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم